وقال الذين لا يرضون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أولى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عطوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بسرا يومئذ نخبورا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلنا موفاا لمن فورا اثاب الجنه في يوم عيد الخير ويوم تشقف السماء بالضمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعرض الظالمين اتقترت معروفة لسبيلا، يا ويلتي ليتني لم أتجب لان يا ويلتي ليتني لم أتجب لان الخليلة، لقد أضلني عن الذكر بعد إجتام. وكان السيطان للإنسان قدونا وقال الرسول يا رب إِنَّ قوم اتخذوا هذا الْقُرْآنَ منزورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن ذنة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورسلناه توثينا ولا يأتونك بمثل إلا دئناك بالخلق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا ولقد اتينا موسى القتال وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا الى القوم لئن كذبوا باياتنا فدموناهم تذكيرا وقوم لن ما كان دب الرسل اضلقناهم وجعلناهم للناس ايه وارسلنا للظالمين عذابا اليما أصحاب <تصفيق> الرجل بَيْنَ بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تثيرا ولقد أثوا على القرية التي أمطرت مات ولقد أتوا على القرية التي أمصرت مطر السوء أَفَلَمْ يكونوا يرونها بل كانوا لا يردون نشورا وإذا رأت إن يتجدونك إلا وجوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضيل عن آلية لولا أن صدرنا عليه، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبينا أو من استفد إلى مواه وأفأن تكون عليه. أرأيت من استخد إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسن أن أثرهم يسمعون أو يعفلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا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 ثم تباثر وجان النار أرسل الياخ بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طبورا لنحيي بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد خرفناه بينهم ليزكروا فأبا أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا وَلَوْ شِئْنَا لَلَعَثْنَا فِي كل قَرْيَةٍ نذيرا، فَلَا تُطْعِ الْكَافِرِينَ وَجَعِلِهُمْ بِهِ جِهَابًا وَهُوَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فجعله تَبْعًا وَصِبْرًا وَكَانَ ربك قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ من دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُ وَلَا يَذُرُّهُ وَيَعْبُدُونَ لَيْسَ <ترجمة> مَا <ترجمة> <ترجمة> لَا يَنْفَعُ وَلَا يَضُرُّ وَكَانَ الْكَافِرُ مَا رَدِيوًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجل إِلَّا مَنْ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 استوى <تصفيق> على <تصفيق> العرش الرقمان فاسأل به خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرقمان فاسأل به خبيرا وإذا قيل له أسجدوا للرحمن قادوا وما الرحمن أن لِمَا لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك <تصفيق> الذي وهو <تصفيق> الذي جعل الليل والنار في الفتن لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب نهنم إن عذابها كان غراما إن الأساءة مستقرا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلهيا آخرى ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يجنون ومن يفعل ذلك يلقى سلاما يبارث له العذاب يوم القيامة ويقعد فيه مهانا إلا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 والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يشروا وليذا كن من ورميانا ولذين ربنا جزون الغرفة بما صبروا ونقرون فيها تطيّة وكم أنبتنا فيها من كل ذوب كريم إِنَّ في ذلك لآية وما كان أكثر من مؤمين وإن ربك لهو العبيد الرحيم وإن نادى ربك موسى أن اتل الظالمين قوم كرعون ألا يشتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولو علي ذنب فأخاف أن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 قال ألم ربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك جنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلت آئدا وأنا من الظالمين فبرفت من كن كيما كنت من مغى علي أن بني فماذا تحمون؟ قالوا أرض وأقام وبع في المدائن قاشرين. يأتيك بكل سفخار عليم فجمع السفخان لم يقات يوم من ملو. ما جهل أنتم من جنون؟ لعلنا نتبع استحرة كانوا الغالبين، فلمن ما قال لهم موسى ألقوا ما أنتم منقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الظالمون فألقى موسى عطاه فإذا يتلقف ما يأفكون والنبي اجت ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى قال امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فسنفعل لأخطعن أيديكم وأرضنكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا أخينا إلى موسى الأسر أن بعباد إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائل حاشرين فأخرجناهم من جنات وعلوم وغدود ونقام كبير كَذَلِكَ وأورجناهم God, God. God. وَقَالُوا عَلَيْهِمْ نَبَأُ إِبْرَاهِيمَ وَاتَّبَعُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ والذي يبيتني ثم يقين والذي أطلع أن يغفر لي خفية يوم الدين رب هذه يغفر أبي إنه كان من الظالمين ولا تبزني يوم نبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من الله بقلب سليم وأغلب في للمتقين وبرز الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أم ينتصرون فكذكروا وَجُنُودُ إِمْ الْيِسَى بِمَعُونَ قَانُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَوْرَى مِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينَ إِنْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا مُجِرِمُونَ فَمَا قبيس خميس، فلو أن لنا كرتم فلكون من المؤمنين، إن في ذلك نعمة، وما كان أكثر المؤمنين، وإن ربك لوالعظيم. كذبت قوم موطن المرسلين إذ قال لهم أخوه النوخ ألا تستقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأصيعون وما أسألكم عليه فاتقوا الله رافعون قالوا أؤمن لك واتبعك الأرضنون قال وما علمي بما كانوا يعملون ان, إن حزا لكم إلا على ربي لو تشعرون وما ذَٰلِكَ بَنِي وَبَنَوْا فَأَخْرَوْنَا وَنَجِّي وَمَنَعَ يَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَ كذبت عاد من الموسيين قال لهم أظهر وَصْفٌ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَى الَّذِي أَمْزَقُكُمْ بِمَا تعلمون وما نحن بمعذبين فكذبوه فأغلفناهم إِنَّ في ذلك لآخرين تجد التمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا إِنِّي لَكُمْ لكم رسول أمين فاتقوا الله وَمَا وما عَلَيْهِ عليه من أجري إن أجري إلا على أتركون فيما لا هنا آمين في جنات وعرون وعرون ونقل طلعها نظيم وتنخطون من الجبال بلوتا فارين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المزحرين ما أنت إلا بجر فأتي بآيك إن كنت من الصادقين قال فأقروا ها فأصدقوا نادمين فأقروا العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثر من مؤمنين وإن ربك لوم العزيز الرحيم كذبت قوم Assalamualaikum <laughs> قول ان لم تلتزم ياله لتكونن من المخرجين قال اني لعملكم من القانين رب نجني واهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أرمعين إلا عدودا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن وان ربك لو العزيز الرحيم كذب اصحاب الايك في المرسلين اذ قال لهم شعيب الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسمين وجنود ذو الذي خلقكم والجبلة وإنه لفي ظبو الأولين أولم يقل لهم آية أن يعلموا علماء بني إسرائيل ولو نذل كذلك جرفناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغسة وهم لا يشقون فيقولوا أن نحن منظرون أفبعذابنا يستعذير فأقرأت إن متعناهم سنين ثم جاء فلا تدعوا مع الله إلى أن آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك للأقربين واغفظ جناقك لمن اتدرك من المؤمنين فإنهم Weer ja we لفضيله الدكتور لفضيله <تصفيق> الدكتور تغضر بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاشفين فلما en dat is فتبسم ثم ضاقن من قولها وقال رب ربي اودعني ان اشكر نعمتك ربي نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اؤمن قارحا ترضاه وتفقد الطير فقال ما لينا أرى الوزر أم كان من الضائدين فبكت غير بعيد فقال أحبك بما ودكوا وقومها يتجدون للشمس من دون الله ودين له الشيطان أما لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم فَهُمْ يتدون ألا الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سلمو أخذت أن كنت من الكاذبين إذا في كتاب هذا فأتي إليم ثم تولى وأنظروا ماذا يرجعون قالت يا أيها الملع إني ألقي إليه كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا ترمي قالت يا أيها الملأ أبتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أغلق قوة شديد بأس شديد والأمر إليك, والامر إليك فانظري ما لا تأمرين قالت إن البلوح كذا دخلوا قرية أفسبوها وجعلوا أعزة أهلها أدلة وكذلك يفعلون وإن مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء تليمان جَاءَ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّقَبِلَ لَهُمْ بِمَا لَا قِبَلَ واني عليك قول امين قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما راه مستقر فَلِرَبِّهِ لِأَذلُّ وَلِأَأْشُقُّ أَمْ أَكْفُرُ وَمَا شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي وَلِيُّمْكِرِينَ قَالَ رَبِّ كأنه هو وقوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وفردها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيلنا هدف للصر فلما وعبته قذبته لجدا وججبت عن ساقيها قال إنه صاقه No. no. no, no. وَتِلْكَ بُلُوتُمْ خَارِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْقَوْمِ يَعَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا نَفْتَقُونَ وَلُوْطَهْ إِذْ قَالَ لِلْقَوْمِهِ وأنتم تبصرون أنكم لتأتون الرجال جهوة من دون النساء بل فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل يوطي من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجلناه وأهله إلا امرأته قدرنا من الغابين وأمطرنا عليه فتاء مطر منذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اختفى